صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللakhirah خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترى الم لم يجدك يتيما فاوا ووجدك ضا وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدف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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عندي جوزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر فإذا فرغت فانصب الى ربك فارغب الله